بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 124-إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 125-ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 126-ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 127-إنه عليم بذات الصدور. وَمَا مِدََّة فِي الأْرضِ إِلَّا علىى اللَّهِ رِزقُهَا إِلَّا علىى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيعلملَمُ مستُسْتَقَر وَهَا وَمُسْتَودَهاَا كُلُّ فيِي كِتابَابٍ مُبين وَهُوََّذ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَْرضَ فِي سِتَّةِ أيامِن وَكَانَ عرْشُهُ على المَ وَكَانَ عرْشهُ على الم إِ يَبلِلَكُم أيأَّكُم أَحْسَنُ عمللَ وَولئقُلتَ إِكُم مبعثونَ مِ بعدِ المَووتِ قولولًا الذيذينَ كفرَوا لقولًا الذيينَ كَفرَوا إِهذا إِللاا سِحرُم مُبين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 وَلَئِنْ <الإن> أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ <الإن> مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ وَلَئِنْ أذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ فُخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ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 إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه فَاتُوبُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون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 3-Auləkə eləzində ləyəsə ləhəm fələqirətə ilə nəyələqə وَحَبِقَ ماَا صَنَعُوا فِيهَا وَبطِل ما كَانهُ يَعملَلون أَفَمَن كَانَ على بَنََةٍ مِْوبِّهِ وَيَكْلُوه شَاهِد مِنْ وَيَتْلُهُ شاهِدٌ مِنْهَُ مِن قَبِلِهِ كِتابمُوسَاءِمَا مَْ وَرَحْم وَمنِنْ قَبِلِهِ كِتابُ مُسَ إمَا مَوْ وَرَحْمَ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 وَمَنْ أْلَمُ مَِّا نِفْتَرَ علىى الللهِ كَذِبًا أُل إِكَ يُعرَضونَ على رَبّم وَيَقولُ الأشْحَادُهَا أُل إَِّذينَ كَذَبُوا على رَبِّم أَل عَََّةُ اللهَّهِ علىى الظَّالِمِين الذيذينَ يَصُدّونَ عَ سَبل اللهَّهِ وَيَبغُونَهاَا عِجاء وََبغُونَهَا عِجَ وَهُ بالِالآخَِةِهُم كَافِرون أُلائِكَ لم يكُ مجِزينَ فيِي الأرضِ وَمَا كانَ لَهُ وَمَا كانَ لَهُ مودُون اللهِ مِ الأولَ يُضَاعَفُ لَهُم العذاَبُ مَا كانَوا يَسْدَطيرونَ السمع وَمَا كانوا يُبصِرون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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُم أَن أُلْزِمُكُمُوهَا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لها وَيا قَوْملَ سألُكُمْ عَلَْهِ ملًَا إن أأَجرِْيَ إلَّا عَ الله وَماَا أَنا بطَارِدٍ الذينَ آممَنوا إهُ م لا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَتْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا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 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وَقِيلَ بعْدَل للِقَوْمِ الضَّالِمِين وَنادَا نُحُر رَبَّّهُ فَقَالَ رَبِّ إِ بِنِي مِنْ أَهْل وَإِنَّ وَعدَكَ الحَقَّّى وَإِنَّ وَعدْدَكَ الْ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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبق بسلام منا وبركات عليك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 وَلَا قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم, مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ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 قل اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون واشهد وما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنفرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 124-جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليد 125-وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم, مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَجِّنِي مِنَ اللَّهِ إن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُؤْءٍ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 وَأَقَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ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 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وهذا بعلي شيخا ان هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اوواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود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 إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَaliَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ضود مسوّمة عند ربك وما هي من الظالمين بدعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال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 مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباءنا أو, او ان نفعل في اموالنا ما نشاء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 تِبَعِيدْ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهقك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ, سوف تعلمون مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بَئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ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 129-ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص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 وَتمَّت كلِمَةُ رَبِّكَ لا أملَ أن جهَّم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء سلمان ثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مَكَانَتِكُمْ إنا عاملون وَتَظِرُون إِ مُ تَذِرُون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَْرضِ وَإلَيْهِ رجَعُ الْ الأأَمْرُ كلُلّه وَإلَيْهِ رجَعُ الْ الأمُْ كُلّهُ فَعْبُدْههُ وَتَوكَّعَلَْ رَبُّكَ بِغافٍِ عَمَّا تَعْمَلُون